غذاء الروح يقول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم إ ن هذا ا ل ق ر آ ن م ا د ب ة الله فتعلموا من مادبته ما استطعتم و ا ل ق ر آ ن الكريم كتاب هدى ورشاد و ا ل ق ر آ ن الكريم ح ي ا ة القلوب يقول س ي د ا ل ن ب ي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت ويقول جل وعلا الا بذكر الله صمتن القلوب خير ما نستهز به حفلنا هذا آ ي ا ت من الذكر الحكيم يتلوها علينا ف ض ي ل ة ق ا ئ ل ش ي خ محمود ابو الوفا ع ي الصعيدي و ل ه من ا ط ا ا ن ل ر م موسوعه ا ل ن ا ب ل س ا للعلوم ن ا ل ر ح ي م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة you <laughs> あないいない」 「わか蘭な紅葉」<音楽> من ع ن ي ف إ ن ه مني ومن عصاني ف إ ن ك غفور في زرع عند بيتك المحرم ربنا ليقيموا ا ل ص ا ف ج ع ل ربنا ليقيموا ا ل ص ل ا الصلاة فجعل الأسر ファンは 「あっ!」<音楽> t e a n k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 ج ع ل ن ي مقيم ا ل ص ل ا ة ومن ذريتي ربنا ت ق ب ل قوم <تصفيق> الحساب <تصفيق> إ لا أ ع ط تنسى ا ان تكوني قد افعل ذلك الله الصمد لم اله ولم يولد ولم يكن له كفوا أ ح د صدق الله العظيم ان في ذلك لا ذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد هكذا اخوه ي م ا ن عشنا في رحاب هذه ا ل ت ل ا و ة ا ل م ب ا ر ك ة تلاء علينا ق ض ي ر ة القارئ الشيخ محمود ابو الوفا ا ل ص ع ي د ي من ها هنا من رحاب مسجد المراغي بحلوان ونحن ل ن ك ر بحضراتكم في احتفال إ ذ ا ع ة ا ل ق ر آ ن الكريم بهذه ا ل أ ي ا م ا ل م ب ا ر ك ة أ ي ا م ا ل ط ا ع ة والغفران وغدا إ خ و ة ا ل إ ي م ا ن في عرفات يقف وفد الرحمن من حجاج بيت الله الحرام يذكرون الله تعالى ويدعونه في تبتل و ض ر ا ع و ا س ت غ ا ث ة ورجاء وندم وبكاء و ت و ب ة واستغفار ان يعتق رقابهم من النار وامام هذا الدعاء والبكاء و ا ل ت ل ب ي ة والرجاء والتذلل والافتقار والندم والاعتذار وقرع أ ب و ا ب ا ل ر ح م ة والغفران من عباد الرحمن ينزل الحق جل وعلا إ ل ى السماء الدنيا فيباهي ب أ ه ل ا ل أ ر ض أ ه ل السماء ويقول جاءوني شعثا غبرا ضاحين من كل فج عميق يرجون رحمتي ويخافون عذابي اشهدكم يا ملائكتي اني قد غفرت لكم